براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض الأربعة أشهر وَأَهْلًا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِلُ الْكَافِرِينَ وَإِذَا نُودِيَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلى فَاسْيَوْمَ الْحَجِّ أَكْبَرُ أَنَّ نَظَرَهُ بَلْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ مُسْلِمًا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهَٰذَا الْبَأْسِ إلا الذين عنهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُمُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ واخذوهم وحصرهم وقعدوا لهم كل مرصد ما انتم لعبوا اقاموا الصلاه واتوا الزكاه تفخذن إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا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 اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تيابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم واطعوا في دينكم فقاتلوا قوات لو ايمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا انت تقاتلونهم خائما لقد عينا لهم وحق بعض باخراج رسول وكم بدؤكم اول مرة فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور ويشفي صدور قوم مؤمنين و يذهب قلوبهم ويتوب ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير طاعملون ما لك يا اهل المشركين مساجد الله شاهدي شاهدينا لا انفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقاب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 جعلتم سقایه الحجاج واماره المسجد الحرام كما كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوي الله والله الغنا يهدي القوم الضالين الذين امنوا وخازموا وزاغوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة أعظم درجة عند الله وأولئك هم يبشرهم ربهم برحمة منه والظيام من وجنات لهم فينا نعيب مقيم خالدين خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اغا باكم واخوانكم اولياء ان الكفر على الايمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُوَ الظَّالِبُونَ قُلْ إِنْ كَيَا مَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٍ وأموال نقطة وافتموها وتجع نارة تخشونك سادا ومساكن ترضونها أحب إليكم ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فترب صوحة يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في معاطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَتَنَاهُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا رَضُوا قَدْ عَلَيْكُمُ الْأَذَى بِمَا رَحْبَكْتُمْ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ ذِكْرًا الَّذِينَ لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ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 نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام جرهادا وإن خفتم عيلة فسوف الله من فضله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 ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بُلُّ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَالَتَ لَهُمُ اللَّهِ أَنَّا يُؤْفَكُونَ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم حدا لا اله الا هو سبحانا وعما يسكون يريدون ان يطفئوا يُؤْفَكُ بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَئِنْ مَلَأَهُ إِلَّا أَن يُتِمَّنَهُ وَلَوْ وَيَعْبُدُ اللَّهَ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 كثيرا ان كثيرا من الاحباه والرهبان لا ياكلون انكثيرا من الاحباه والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِرَّةَ وَلَا وَلَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُ أبشرهم بعذاب الأليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم فتقوى بها جبالهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فدوقوا فدوقوا ما كنتم إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْم يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاعَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا ذَٰلِكَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُ فِيهِ نَفْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كافة كما وعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا فيحلوا ما حرم الله زجين لهم سوء عمادهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفرفوا في سبيل الله اجلتم الثا قلتم الى الامر أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فمنا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل لا تنفي ويعذبكم عذابا اليما ويستبد القوم غيركم ولا ويستبد القوم غيركم ولا تظنوا شيئا والله كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا تاني اثنين إذ هما في الغارئت إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وَجَعْلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا الصُّفْلَاءَ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْغُلْيَاءَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فِي رَوْحِ خَفَافٍ وَثِقَالٍ وَزَادِدُوا وَزَعْنَا كِدُّ بِأَهْوَائِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ النَّاهِدِ لَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ أَن كنتم لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن ولكن بودت عليهم الشقة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 عَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَادِبِينَ لَا يَسْتَعْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةٌ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ قَرُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ وَخَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُكُمْ إِلَّا قَبْلًا وَلَا أَضَرُّ خَلَالَكُمْ وَلَا أَضَرُّ خَلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ والله د مد لقد بتغوا الفتنة من قبل وقلبونك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذنين وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِنْ تُصَبِكَ حَسَنَةٌ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 هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين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 قل أنفقوا طواً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما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 وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَانًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبِكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ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 وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا كِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ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 وَلَوْ انَّهُمْ وَظَّبُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ قُوَّةٍ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّ إِلَى اللَّهِ رَاجِعُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَنَّفِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَالْغَارِبِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وامنهم الذين يؤذون النبي او يقولون هو اذن الا اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه ورحمه للذين امنوا منكم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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْبُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْبُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنْ من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذرون ينفقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استنزئوا إن الله مخرج ما تحذرون وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُومُ وَنَلْعَبِ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم اي ينفع عن طائفته كنت عذبت طائفه بانهم كانوا مجرمين الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله هو لكم هذا بوم مقيم كالذين قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِ وَخَشَوْتُمْ كَمَا خَشِيَ الَّذِينَ خَافُوا أَن يَصِلُوهُمْ بَلاءٌ أُولَئِكَ حبطت وأولئك هم الخاسرون أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ عادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابَ نَهِرِ مَدْيَنَ وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ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 والمُؤمنِونَ وَمُؤمِناتُ ببععْضُهُ أَ بَض ي يعمرونَ بالِالمَر في وَيَحَونَ وَلمُ كَ وَيقونَ الصَّنةَ وَيؤتَُ سيرحمهم الله إن الله عزيز الحكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين في مساكن طجبة في جناة عدل ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يَا أَيُّهَا النَّبِي أُجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْرُضَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ زَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بَعْدَ اسلامهم وهم وكفروا بعد اسلامهم وهم بما لم وما نقوم الا ان اغناه الله ورسوله من فضله فاين توب فاين توب يكون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 قبله بخلوا به وتولوا بخلوا به وتولوا وهم فأعقبوا نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْرَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ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 قلنا لها وجهنما أَشَدُّ اشد حرا لان كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء ان بما كانوا وَإِذَا جَاءَكَ مَنْ يُؤْمِنُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنْكَ لِلْخُرُوجِ فَتَقُلْ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عدوا ان كن عظيتا بالقعود اول مره فقلد مع الخلفين ولا تصل على احد منهم لا تأبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقوا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 وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخالف فَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ طُغْيَانًا فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَكِنَّ رَسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاءُوا فَوُضِعَ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقاد الذين وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم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 ما على المحسنين من سبيل والله هو غفور رحيم وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ خُلْتَ لَا مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيرُوا مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَسْرَةً عَلَىٰ مَا فَاتُوا وَضَنَّ الْقَلْبُو بِشَيْءٍ على إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ ارغب بان يكون مع الخائن وطبعا الله لا يقول بهم فهم لا يعلمون يعتدون الى انكم اذا رجعتم قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ الله لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ مَا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَنَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا قَلَبِتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَغْرِضُوا عَنُهُمْ فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومعواهم جهنم جزاء بما كانوا يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين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 عليهم دائرة السوء والله سميع عليم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِدُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عَنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّ هَا لَهُمْ سيدخلكم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنقلون والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وربوا عنه وأعد لهم جنة تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب بِمُنَارِ سِقُون وَأَنَّ آلَ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا أَلَمْ نُفَاقِنَا تَعْلَمُوهُمْ نَحْنُ نعلمهم.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 وستردون إلى عالم الغيب والسهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون جاؤون لأمر الله اما يعذبهم وانما يتوب عليهم والله هو العليم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حيارب الله ورسوله وإرصادا لمن حياب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسناء والله يشهد إنهم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 مَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ كَانَ تَحَاوُلُ رَبِّكَ تِينَا لِيَعْنَنَ والله لا يهدي القوم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عديم حكيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموانا لهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله يستبشرو ببيعكم الذي بايعتم به وذا ملكه والفوز العظيم اتَّقِ بُنَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِضُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفر للمشركين ولو كانوا ولو كان لي قربان من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وَمَا كَانَ لَنَسْتَغْفِرَ لَهُ وَأَبَاهُ كَمَا أَنْتَ مُؤْمِنٌ إِنَّ عَمَادَةً وَعْدَهَا أَيْا هَلُمَا تَبَيَّنَ إنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأرواه حليم أَمْ كَانَ لِلَّهِ أُصْحِبَ قَوْمًا بَعْدَ إِهْدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ كُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ لَا مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا مصير لقد تعب الله على النبي والمهاشرين والأنظرين الذين والانصار الذين تبعوه في ساعه نصرك من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه إنه بهم رؤوف رحيم وعلمت انا الذين خلفو حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبتهم اضيق وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب, ثم تاب الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعرار بأن يتخلفوا عن رسول الله ولا ولا يرغبوا بأنفسهم ذلك بأنه بأنهم لا يصيبهم ضبأ ولا نصب ولا ولا محمصة في سبيل الله ولا ولا ينقون موطئا يغيث الكفار ولا ينالون من عدو الليله ولا ينالون من عدو الليله الا كتب لهم به عمل صال إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَزْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا وَلَا يَقْطَعُونَ رَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَدُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا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 يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا قاتل الذين يلونكم فيكم غلظا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ الْإِيمَانَ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا ۖ وَهُمْ يُسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ الرَّجْسُ إِلَى الرَّجْسِ وَمَا يُؤْمِنُونَ فَزَيَّنْنَا لَهُمُ الرَّجْسَ إِلَى الرَّجْسِ وَمَهَّدْنَا وَهُمْ كَافِرُونَ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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَارَدَأُضُحُ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم صرف الله قلوبهم بأنهم هم قوم لا يفقهون وإذا ما أنزلت سورة نور بعضهم نضر بعضهم إلى بعض هل يراكم نضر بعضهم إلى بعض هل يعاركم من أحد ثم صرفوه صرف الله قلوبهم بأنهم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عمدتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم